أنت نبي أشرقت شمس أخرى على مكة وأشرق محمد وخديجة في طرقاتها خرج عليهم السلام يسيران نحو بيت ابن عمها ورقة ابن نوفل كان من النصارى الموحدين الذين يقال لهم الأريسيون وهم أتباع الراهب أريوس الذي رفض عقيدة التثليث عام أربعة وعشرين وثلاثمائة ميلادية وكانوا يشكلون أغلبية النصارى حتى اعتنق الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين عقيدة التثليث ففرضها بقوة السيف عندها تفرق الموحدون في أرجاء الأرض تفرق الموحدون في أرجاء الأرض هربا وانتظارا لنبي يأتي من بعد عيسى اسمه أحمد دخلت خديجة وزوجها بيت الراهب المتواضع ثم جلسا أمامه فأنصت لهما ولما انتهى عليه السلام تلألأ وجه ورقة بهجة وسرورا ليبشره أن هذا هو الوحي الذي نزل على موسى شعرت خديجة بالغبطة تملأها وتسري في عروقها وهي تتأمل هذا الزوج النبي ثم تنهد ورقة وقال يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فوجئ عليه السلام فقال بحزن أوى مخرجيهم؟ قال نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً إن حلت الألغاز وانكشفت الأسرار فإلهه الذي طال ما ناجاه والذي أنطق له الأحجار يصطفيه من بين أهل الأرض للنبوة أسلمت خديجة فكانت أول من أسلم وعاد عليه السلام مع زوجته إلى بيتهما أسعد الناس وأكثرهم شعورا بالمسؤولية ليجد بناتهما قلقات لكن البشرى غمرتهن سعادة فأسلمن وأسلم أخوهن زيد أخبر عليه السلام صديق عمره أبا بكر فأسلم وأسلم ابن أخيه رضي الله عنهما لكن حزنا خيم على حياته عليه السلام لقد مات ورقة رضي الله عنه ولم يعد جبريل مرة أخرى ولا يدري ما المطلوب منه حتى الآن أين جبريل؟ كيف سيبدأ؟ أسئلة وحيرة وحزن امتدت أشهرا وفي أحد الأيام كان عليه السلام يمشي مهموما وفجأة ملأ السماء صوت مهيب توقف عليه السلام ورفع رأسه وماء النظر فوقه حتى عجزت قدماه عن حمله فسقط على الأرض من الخوف لقد رأى جبريل عليه السلام بهيئته الهائلة المهيبة على كرسي بين السماء والأرض أفاق النبي عليه السلام واتجه نحو بيته وهو يرتجف مرة أخرى ويقول زملوني زملوني فدثروه بالغطاء وبدأت حبات العرق تتقاطر كاللؤلؤ من جبينه حتى غاب عن الوعل وبعد فترة أفاق فأفاقت الدنيا